وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِ الَّاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حُمِلنا أوزارا ولكننا حُمِلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر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 117. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري 118. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضَ 117. قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي 118. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى 119. إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 110. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا 111. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كَذَلِكَ كذلك نقص عليك مِنْ من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 118. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 119. قال دين فيه وساء يَوْمَ يم فَخُ فيِي الصُورِ وَنَحشُرُ المُجِمينَ يَمَائِذٍ زُرقَ يتَخافَةُ نَبَينَهُم إِلا بِسُْم إِللاا عَشْرَ نَحْنُ عللَم بِمَا يَقولُون إِذ يَقولُ أَمْثَلُهُم قرَيقَةً إَّ بِسثُْم إِللاا يَوماء